ما <تصفيق> نطع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 cha la mon point non là prend trop moment I don't care. որ այդ մո K Calvin. Net-i-i-d uma on so you وَا حَوَا بِنْ كَانَ قَوَانِينُ وَقَوَانِينُ I'm free. قوموا للنك ا س ن غ ن ن ذو ا ظ ا ن ج ا ذي لنا ويسقون فيها كحسا كان لذا جهازا جبيلا وَيُسْقَوْنَ فِي هَا كَسَنْ كَالَمِدْ مَجُوَةً جَوِيَةً مَا إِنَا فِيَةً تُسَمْ مَسَلْتَغِيَةً ربنا سميع الدعاء ربنا مبطئ ਵਾਹ uh, ਜੀ रा र र र र र قول دون شيء ترى هو عالم لا شيء قول عني انت يا ابو Très haut, oiseau, loup, oiseau.